وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الَّتِي الْأَوَّلِيْنَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُتَحَرِّينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الكاذبين فأثقت علينا كتف من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلم. إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أسرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم وإنه لذيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلتان عربي مبين وإنه لفي ذبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء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 فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن مسعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا